إلى الله لهم البشرى لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أول الألباب أَفَمَنْحَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ قِذُّمًا فِي النَّارِ لكن الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لهم غرف من فوقها غرف مبنية, مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد